غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانص وقال أولياء هم من الانس ربنا استمتع بعضنا رب استمتع بعضنا ببعض وبلغنا ادلنا الذي اجلت لنا الن مسواكم خالدين فيها الا ما شاء بكَ حَكِيمٌ حَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ مَعَذَّبًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ألم ياتكم, ألم ياتكم رسل منكم يقصون, يقصون عليكم آياتي وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا سيدا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا, وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل اما أم يعملون وربك الغني ذو الرحمه ان شيء يذهبكم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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمن فسوف تعلمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون